الناس الضحيان الضحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وصلنا ودارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهجد بهديه وصلنا بسنته إلى النبي أما بعد فهذا الفصل وصفه باب الظلماء بتعليق الطلاق بالولادة والناس تختلف عباراتهم والجمل التي يستخدمونها في تعليق القلق وإذا كانت الجمل تشمل على بعض الأمور المهمة التي يختلف فيها الشكم مع اختلاف الأحوال فإن العلماء رحمهم الله يعتنون بذكر مسائل الناس في هذا لكي يكون في ذلك رياضة للذهم ومعونة لطالب العلم على استحيئ لإفعاد هذه الصور وأمسالها وقد يمى ذلك تقدم في تقدم من مسائل التاريخ الطلاق بالولادة أن يرصد الطلاق على وجود الولادة وقد يصوم الطلاق متوقفا على نأرحة موعية الولد الذي تلده المرأة ولذلك يدحث الولانياء في من السلسين فتارثاً يقول إذا ولدت ذكراً فجعل الطلاق مرتباً على كون الموجود ذكراً وتارثاً يقول إذا ولدت أنهى فيكون الطلاق مقيداً بولادة الأنساء وتارث المخالف في عدد الطلاق باحتلاف نوعية المولود فيقول إن كان ولدت ذكرا فأنت صالق طلقة وإن كان أنت فطلقتك وثارثا يقول إن كان الذي في دقنك وهي الحالة الثانية ان كان الذي في دقنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان الذي في دقنك أنت فأنت, فأنت طالق طلقتك فخاصة بالأبير يتوقفون في نفس هذه الحالة وهي الثانية إلى الولاد فليس الطلاق معنقا على الولاد في نفسها في الشورة الثانية ولا في يتوقف أو يتوقف الآلم المفتي عن الحسوى في الطلاق إلى خروج الولد أو يعطي الخطمة مرقمة حسب مضية الولد اختلاف الطلاق باختلافه والمناجة مأخوبة من الوند والوند في لغة العرب يطلق على الذكر والأنفان فإذا قيل ولد شمل الذكر وشمل الأنفان وإن كان في أعراف من بعض الناس إذا قالوا الوند يخصونه بالذكور ولكن هذا خلاف الأصل اللغوي وخلاف إطلاق القرآن كما قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فجعل الولد شاملا للذكر وشاملا للأنتين وسميت الولادة سيلادا لأنها تشتهل إما على الذكوع أو على الإناد وهذا على الغالب وقد تشمي عن الخمثة الذي لا يعرف ذكر هو أو أنثى لكنه من حيث من الوقوع نادر الوقوع والحكم للغالب وإذا قيلاً يعلق الطلاق على الولاد يعني على الإنجاب وإخراج الولد ويختلف الشكم بحسب اختلاف هذا الإخراف وما علق عليه الطلاب من صفاته فقال مناسبة هذا الفصل للذي قبله أننا كنا نتحدث عن تعليق الطلاق بالحمى وديننا المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق على الحمى وبعد ان الشرع رحمه الله من مسائل فعليف الطلاق بالحمل شرع في بيان المسائل المتعلقة بالولاده وهذا من باب التقديد لأن الولادة تأتي بعد الحم والناس يعلقون الطلاق على الحم ويعلقون الطلاق على الولاده وقد تستصل أحكام الطلاق فعليف الطلاق بالا cena depذ when كما قلنانا وقال لها إذا كان حملك ذكرا فأنت طالب وإذا كان حملك أنتا فأنت نصف بطالب أو قال لها كان الذي في بطنك ذكرا فأنت طالب فحين يجب منتظر إلى الولادة سنحظم بوقوع الطلاق كان ذكرا يسيني تكلم به وتصبح قد خرجت من أسرته وذلك بانتهاء عدتها بالولادة لأنها طلق حكمة بطلاقها منذ أن تلقصت وقال إن كان الذي في بطنك ذكره فأنتقى طلق طلقه فحينئذ إذا غمجت ذكره علمنا أن الطلاق قد وطع من شره إن كان الذي في بطنك ذكره وقد كان الذي في بطنها ذكره فحينئذ تطوقي حين تلقصه ثم تبقى في عدتها إلى أن تخرج من العدت لولادة الولد لأن المرأة الحامل عدتها ضد حملها فإذا قال لها هذا الكلام حكمنا بخروجها من عده بمجرب قروج الذكر قال رحمه الله إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأمثى إذا علق الطلقة على الولادة بذكر فهل على هل ميلاد بي طلقة إن في طالق تلقه ان ولدتي بكرا وان في طالق تلقه ان ولدتي انت فحين يذلختلف عدد الطلاق باختلاف نوعيه المولود فالطلقه لازمه للذي انسان الذي ولدته لكره والطلقه لازمه له إن كان الذي ولدته أنزل لبعض الأشياء يقول لها إن كان وإن كان الذي في بطنك إن ولدت ذكرا فانتطالكم طلقة وإن ولدت منسى فانتطالكم طلقتين فقد يأتيش فيجعل الأكثر للذكر من ذكر والأقل من أنسى الحكم سواء لكن شيء التخصيص الوقوف يختلف فهو إذا قال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق انطلقة وإن ولدت أنت فأنت طالق انطلقتين فينبغي أن يغلم أن الطلاق مقوف على الملادة فأول شيء أننا لا نطلق حتى تقع الملادة ثاني أنه إذا حصلت الملادة نظرنا فإن سبق الذكر فكنا بطلقة وبمجبرة خروج الذكر إذا كان الذي في بطنه قد ولدت حكمنا بأقوى الثلاث إن ذكراً إن كان ذكراً حكمنا بطلقة وإن كان أنت حكمنا بطلقة فيه. وعلى هذا ما يصل الذي في بطن المرأة من حالته الكيلة إما أن يكون مولوداً واحداً وإما أن من مولوده فإن كان الذي في بطنه مولوداً واحداً فإن أخرجته ذكراً فلا إشفال وإن أخرجته ذكراً فلا إشفال لأنك ستحكم بوقوع الطلاق بمجرد الولايات ثم تفصل في عدد الطلاق على حسن مرضية المدود هذا يواقع له إنسان ذكراً إنسان المدود لكن لو قال لها أنت طالق طوقة إن ولدت ذكراً وشكت فنتوقف على شيئين على الولادة وأن يكون المولود ذكرا فإن كان قد ولدت والمولود أنثى سلا طلال لأنه قيد الطلال ونبهنه وبين الله عز وجل أن يكون المولود أنثى ويكون المولود ذكرا فلا يقع إلا, إلا وقع إلا للشرطة إذن إذا قال لها إن ولدت ذكرا إن ولدت أنثى وحدد الذكر أو الأنثى وجعل الطلاق بفترة كثيرة منهما قال يقول إن ولدت ذكر فأنت طالخ طلقة أو قال إن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة فلا يصلق عليه إلا بوجود الذكر إن اشترقه أو الأنفى إن اشترقه لكن إذا كان قد جمع بين الذكر والأنفى في وقوع الطلاق. فقال لها إن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنفى فأنت طالق طلقتين حينئذ تنظر في ولادتها وتخالف في حكم الثلاغ من حيث العبد بحسب المولود إذن من حيث الأصد إذا ولدت مولودا واحدا وعلق الطلاقة على ولادتها فلا للصورة ثابت إما أن الطلاق على جنس واحد ذكرا أو أنثى فلا نطلق إلا بوجود الجنس الذي علق الطلاق عليه فإن كان ذكرا مثل أن يقول إن ولدت ذكرا لأنت طالق محموم اللفظ أنك إن ولدت أنت هل تتطال فننظر إن كان الذي ولدت ذكرا طلقناه وإن الذي ولدت أنت هذا طالق هذا في شال تردد الطلاق بين الوقوف وعدم الوقوف في شال وجود الحم الواحد يعني ذكرا أو أنت وأما إذا قال أنت طالقا إن ولدت ذكراً طلقة وأنفطالكم طلقتين إن ولدت أنزى في حين إذن طلاق سيقع سيقع لكنه يختلف من حيث العبد فالفرق بين الصورة الأولى والصورة والصورة الأولى لا يقع الطلاق إلا إذا تحطط ما ذكره من كونه ذكراً أو كونه من ذكراً وفي الصورة الثانية فيقع طلاق ان ولد ذكر ان طلق وان ولد انثى طلق ففي ميز ان حكم الذكر ان حكم الذكر فاذا ولد ذكر قلنا ان واحد ليس هناك افضل من واحد ان ولد ذكر وقع الطلاق وان ولد انثى وقع الطلاق لكن يختلف العدد بحسب ما جعل في شرطه للانثى من عدد وبحسب ما جعل في شرطه للذكر وعلى هذا نقول في الصورة الثانية يتنضع الشكم ويختلف بحسب اختلاف موئية المولود فإن جعل الأكثر من الطلاق بالأمتاء حكمنا بالطلقين إن كان المولود أمتاء وحكمنا بطلقة إن كان المولود ذكراً والعبس هذا في ان إن ولدت ذكراً أو قال إن ولدت ذكراً أو أمتاء وخالفت العبس وكان المولود واحدا لكن لو قال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق قلقا وإن ولدت أنتا فأنت طالق قلقتين وولدت كوأمين إن ولدت واحدا فنع الشاب على التصليم بذل الله لكن إن قال لها أنت طالق إن ولدت ذكرا أو قالوا مع انتقالكم إن ولدت ذكراً طلقة وطالكم طلقتين إن ولدت أنت وحملت في سوء ففي الصورة الأولى إذا قال لها انتقالكم إن, إن ولدت ذكراً انتقالكم إن ولدت ذكراً طلقت ننظر في السوء فلا ننتظي الطلاة إلا إذا كان فلو كانت سوءاً أنت خضية ولدت صديتين في حين إذن لا طلع لأنه جعل الطلاق مرتب على الذكر فلو وردت أكثر من, من أنسا فلا طلع بينه وديها الله أن امرأته قال إن ولدت الذكر ولم تلد الذكر وعما إذا علقه على الجنس فقال أنتصالكم طلقة إن ولدت ذكر وطلقة إن ولدت أنتا فأخرجت توع منه ان اخرجت منها ذكرا انما أو, أو هنا ذكرا اي تخرجوا ما او لا كان اخرجته ذكرا وقال لها انطاق فلقت ان كان من ولد ذكر وطلقت ان ولد إن إن انت نحكم بالطلقه الأولى بصوره الفطر الاول ثم بمجره خروج الذكر الازلي وقع الطلاق فتبقى المرأة محتجة بعد خروجه فإن جاء المولود الثاني وهو الزفر الثاني أخرجها من عدتها ووقع الطلاق الثاني على مرأة خلوة من مكاح لأنها أجنبية العمل فإنها بمجرد إخراج المولود الثاني أصدحت خارجة من عدتها والطلاق الثاني ما يقع الا بعد خروج الذكر الثاني فخرج الذكر الثاني فاخرجها من الخرفه وحين جاء طلاقه ولم صاد محمدا منجد للموقف هذا نقول ان قال لها ان طلاقكم طلقه لم يكن كرم بذكرهم فولدت هنا وكانت الولادة متعاقدة كما هو الغالب والمعروف حكمنا بالطلقة الأولى بالذكر الأولى وحكمنا بكونها مرتبة قبل خروج الهرود الثاني لأن لكل القلاة الحدة طوئر لا مستهار الشر فنحكم بكونها مرتبة قبل خروج الطوائم الثاني فلما خرج الطوائم الثاني فإنها خرجت من حدة خلاق الأول لأن الله يقول وأولاك الأحمان أجنهما أن يرحن حنهما فإنما خرجت من الحدة الخلاق الثاني لا يقع إلا بعد قمان الظلام لأنه يقبل انتصالك إن ولا تبسا وعلى هذا نقول إنها تطلق كي يأتي الخلاق الثاني وهي أجنبية فلا يقع الخلاق الثاني فتطلق طلقة واحدة في سورة المنزل والعكس في الأنفى فإن قال لها أن تطالقوا إن ولدت أنفى غلقة حيني فحينئذن ولدت أجلتين فإن الطلقة حيني تقع في الأنفى ثم تخرج من العدة للأنفى الثانية فلا تصابق الطلقة الثالثة محلاً فلا تجين أن تكون أجنبية مطلقة طلقتين حقا إذن في حال حملها بالتوأم إن تنحض بطورا طلقت بالذكر الأول وبانت بالذكر الثاني ولم يقع طلاقه وهكذا في الأنهى واختلف الحكم في عدد الطلاق بحسب ما علقه عن الذكر الأول هذا إذا اتحت التوأم وكان زفراً أو أنفا لكن لو قال لها أنت طالق طلق إن ولبت زفراً قال طالق طلقتين إن ولبت أنفا وحملت بتوعني زفر وأنفا إن حملت بتوعني أحدهما زفر والثاني أنفا فلا يخضوا من ضرعين إما إن يخرج قبل الآخر وإما أن يخرج مع بعضهما بكاة المعشرة فهناك ضربا ضرب الأول أن يفع ويفع الخروط لأحدهما قبل الآخر فإن خرجت ذكر طلقت طلقة راحتة وأصلحت بخروج الأنثى بعده لأنها قد وضعت حملها حجاء طلاق الأنثى وهما الطلقة تام على أجنبية لكما لفرها في تمعهد بخروج من خلال فنحكم بكونها طلقة إن سبق الذكر وطلقتين من صدقة الأنثى ولا نتبع الطلقة الأولى في الذكر ولا نتبع طلقة طلقتينه الأنثى لأنها ستكون أجنبية لولادة التوأم الثاني طيب هذا إذا صدق أحدهم الآخر قلنا نوفع الطلاق من الأولى من عصمته ديناطي الطول الثاني ثم نفصل من الاول على حسب ما رد ابن المدني ان تلقى طلقه وان تلقى لكن لو انها ما خرجت بعده فان قال ان ولدي ذكرا ولدي ذكرا وان تلقى طلقه او او وان تلقى طلقتين ان ولدي انثى فإن كان قد قصد أن يكون الولد واحداً منهم إن ولدت ذفراً متنحضاً أو ولدت أنتاً متنحضةً فحينئذ لا تطلق لأنها لم تلد ذفراً نحضاً ولم تلد أنتاً نحضاً لأنه ما قصد الجنة وإنما قصد أن يكون متنحضاً بالذكورة أو متنحضاً بالأموتة فحين لا تطلق إلا إلى تمحض الذي في بطنها مولودا ذكرا أو مولودا انتاد هذا إذا كان قمنا في صيغة تمحض وقفض أن يكون مولودها ذكرا أو يكون مولودها انتاد دون أن يكون معه الشريط فلا تطلق لأنه لم يتحق الشر الذي جنى عليه تعليم أما على قفض نطلق الولادة مجرد أن تطلق فحين إذن تطلق ثلاث تطلق أنه إذا تصد أنها إذا ولد ذكرا أو أنثى مجموعين أو متفرقين فإنها تطلق فحين نقول تطلق ثلاث طلقة تاريخ للأنثى وطلقة للذكار إذن إحار فوله يركب الطلاقة على الأنثى طلقتين أو على الذكار طلقة ويخرجان منها بعضهما انقصد تنحفظ الولادة ذكرا او تنحفظ الولادة انتا وصبح بذلك فحينئذ لا تطلق لأنها لم تضع ولدا ذكرا ولم تضع ولدا وانتا وانتا وانتا ورعت الاثنين وهذه المسألة يعني مشهورة حتى في الاينام انها لو حلف وقال والله لا ألبس سودا من غزل فلان فلانا ثم الذي تفاوضا فيه شيء من غزل فلان فالثوب ليس كلهم من غزلها فهل ننظر إذا تنحض التوب من غزلها أو ننظر إلى مطلق الوجود إذا كنا ننظر إلى مطلق الوجود فحينئذ تفوق ويحنف في نمين على صورة النفل التي ذكرناها وإن نظرنا إلى التنحض فإنها لا تطلق ولا يحمس لي الله وكلاهما وجهانه لدى بالإمام أحمد رحمة الله عليه أن حشار القادر أبو جعلة فأشار إلى ذلك الإمام من قدامه رحمه الله المغني هذا حاصل ما يقع في المسر الاحتلال عدد القلار بالذكورة والأنثة قال رحمه الله إذا علم قطلقة على يولادك يذكر يطلقتيني بأنثة فولدت ذكرا ثم أنثة حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به قال ولدت ذكرا ثم أنت لا حسنا وهي تقفضي الترقيق فلسف في كلمة ثم منها. إذا ولدت الذكر ثم ولدت شعبه الكنتا فلا يخلل من ضربين الآن التخصيل واضح الذي يتبع أننا نتلقها بحسب الشعب ذكراً ثاناً أو أنثى ثم نحكم بحولها معتدد ثم نخرجها من الحدث بمجرب وضعها للثاني ونحكم بأن الطلاق الثاني من نصادف نحن هذا بيناه ونحصلناه لكن لو أنه قال لها أنتقار لكم طلق إن ولدت ذكراً وطلقتي إن ولدت أنثى ثم وردت ذكراً فلن ناجعها في وضعها وعنائها فقالت له هكذا قلقتني يا خلال أنا راجع بسر فراجعها فجاع المولود المبارك الثاني فحينئذ تكون في عثمته ويأتي طلاق الثاني موجدا للبينون إذن إذا راجعها قبل قروج الثاني فإننا نحكم بوقوع طلاق الثاني لأن سقوق فالعقى الثاني يحل أن تكون أجنبين ولا تطع مراجعة ما مراجعة فإنه حين إذن إذا وقع أو خرج المولود الثاني فإنه يوجد الطلاق تمحض لطورة أو تمحض أموثة أو الثلاث على التخصيل الذي أقدم معنا حيًا أو ميّتا حيًا كان المولود أو ميّتا لأن قوله إن وليس والولادة تستق بمجربة الخروج فإذا أخرجته حيا فهو مولود وإن أخرجته ميتا فهو مولود لأن الولادة على مطلق إخراج لكن يبقى الإشكال إذا أخرجته ميتا فإذا كان كامل الخلقة ولا إشكال ويحكم بوقوع الطلاب وإذا كان ناقص في الخلقة في شقة الآذرين مثلا الحقيقة بعض البنان يقول كل ما تخرجه المرأة وتسقطه من رحمها قبل تمام خلقته وفيه صورة الخلقة فإنه يتبعه أثر المورود في مسائل منها الدم يعني رغمها أسقطت بعض الخلقة وخرج معها الدم بعد إسقاطه أربعين يومين فهل نقول يأخذ حكم المولود الثام فيكون الدم ذا النفاس أو نقول إن الإصطاط قبل تمام الخلقة لا يتبر نفاسا فلا تأخذ حكم النفاس والذي قواه غير واحد من شفر الله وغير واحد من إن وضعت شيئا فيه صورة الخلقة أنه تأخذ حكم النفاس وعلى هذا فيكون دمها آخذ حكم ذا النفاس ومن هنا تتحضر المثلة للطوعة الطلاق لأنها قد ولدت واللناغة تفتق على إصباب الحلقة وحين أيضا قالوا أنه يستوي في ذلك أنه كنا كان الخلقة أو ما تصرف خلقة وبعض العلماء للشر ثم الخلقة كنا يبقى الوطلاء يكون محيناً وميزةً على التفسير الذي يدفر المسلم فأحيناً طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به طلقت بالأول لأن بينه وبين الله أنها إذا وضعت فهي طالب وقد وضعت مولودها فهي طالب وذانت بالثاني أي أنها إذا طلقت طلقة الأولى أو طلقتين من كان السابق أمتها فإن المولود الثاني يجعلها قد غرضت من عشرة فضل لأنها قبل ولادة المولود الثاني في عدتها وكل امرأة حامس إذا وضعت حملها خرجت من عدتها على ظاهر النصف التنجيل فأولاك الأثنان أجلهم أن يضعن حولهم فتصلح أجنبية لوضع الثاني فإن أصلحت أجنبية لوضع الثاني فبعها طلاق وهي أجنبية فلا يقع الطلاق الثاني على التسطيل الذي تقدم لحال التنحض أو حال الاختبار وإن أشكل فيثية وضعهما فواحدة طيب الآن أرقنا أن الطلاب أن تتلاحظ أن المصنف جاء بصورة ما إذا قال إن كان ذكر ان كان عنه وما إذا سبق أحده أو تأخر الثاني ولم يتكلم على ذكية الصور التي أشرنا إليها لأن هؤلاء العلماء عندهم أشياء جدهية معروفة ما ينبون عنها خاصة أنهم يكون مختصرات سواء كانت في النظم أو النتب سيذكرون المسائل المشكلة التي هي في بعض الأحيان تكون مشكلة وفي بعض الأحيان تكون قصولاً لغيره لأنه فيما ما نبدأ على مسألة الاختلاف فقد وضع لك الأصل في حال التمحر الذي هو أخص حالاً لشهد الاختلاف في هذه المسألة كلها إذا قال لها إن ولدت ذكراً فعانفطالة طلقة وإن ولدت أنثى فعانفطالة طلقتين وكان الذي في بطنها هو أنا لأن فيه ذكر وأنثى فحينئذ يرد الشؤال إن سبق أحده من آخر ولن نعلم هل السابق الذكر أو الأنثى فهل نحكم بطلقة أو نحكم بطلقة قال الممرأة إن ولدت ذكرا إذا ولدت ذكرا فأنت طالت من طلقة وإذا ولدت الأنثى فأنت طالت طلقتين فوضعت كوانين سبق أحدهما الآخر وأحدهما ذكر والآخر الآخر فهل نقول أنها تطلق طلقة ذاكدة أو نقول تطلق طلقتين لأننا حكمنا بأن إذا سبق أحدهما فالطلاقنا السابق أن سبق الزفاق بطلقة أن سبقت الأنفى بطلقة فبالتأكيد أنه سبق أحدهما ولكننا نرعى أثناء نفاتها لم يكن عندها أحد أو وضعت في ظلام وأخرجت الأول ثم الثاني أو وضعت ثم نسيت وتضع علمت من الأول أمثى والثاني ذكر أو العكس ثم نسيت أو التي وضعت أخرجت كانت المرأة لا تعي ولا تتنزبه لكن جاءت التي تقوم على ولادتها فأخرجت ذكرا وأخرجت أنفذ ثم أخرجت أخاه ولم نعلم هل الذي سبق ذكر أم الذي سبق أنتا فهنئذ العلماء رحمه الله وذلك قائده تقول الوقين لا يجاب بالشكل فإذا ولدت المرء فوأمين متعاقبين مختلفين هذا الشكل وما يكون فوأمين وثاني أن يكون متعاقبين هل ذا الأول في الثاني وإذا ولدتنا مع بعضهم إذا ولد التوأمين متعاقبين مختلف صلاقها بحسب اختلاف التوأمين جنسا بأن يبدون طلقة للبشر وطلقتان للأمثى أو العشر طلقتان للذكر وطلقة للأمثى وقد تأكدنا أن أحدهما شبه عندهم قاعدة لقولون نحن لا نشوف في وقوع طلقة واحد. يعني متحققون وعلى يقين أنها قد طلق طلق هذا ما في إشتار لأنه إما أن يكون سبق الزفر وإما أن يكون سبقة الأنتة والدفر يوجد طلقة والأنثة في الطلقتين فإذا هناك طلقة لا إشتار يقوعي وهناك طلقة محتملة يحتمل أن النبي السبق هو الأنتة وتكون قد طلقت طلقتين وتأخر الدكر قبل يجب الطلقة ويجب أو يكون الأمر بالعجل لأن يكون سبق البتر وتأخر في الأمثال وقع الطلقة ولم تقع الطلقة الثانية لأن الأمثال لا تلقى لها لأنها قد بانت المرأة بالخروجه فقالوا اليقين عندنا طلقة والشك في الطلقة الثانية فنقول اليقين لا يجال بالشك والعصر عدم يقوع الطلاة حتى يذل الظليل على رقوعه فنحن ليس عندنا اناره ولا غلبة ظن لشك احد اذا قام خطر قتل شخص واحد وهذا في حال ما اذا تحقق انه سبق احد الموعد والشرط الثاني ان كنا يكون الشبك احدنا من على التعاقد وان يكون قد خالف في عدد القراب لكن لا تقع هذه المساله الا اذا تحقق الشك اذا شكا في سبق في أي هدى الذي سبق عن الأنشاء أو البكر أما لو استطعنا أنه يجب يعني نذب القرينة تدل على السبق فحينئذن نحكم بالقرينة مثال ذلك لو أن المرأة جهنها الطلب فقذفت للأول ثم قذفت للثاني فلما قدثت في الثاني حملت بدايتها التي وضعتها فحينئذ الأول المتلطق يمكن أن يعلم ويعرف أنه الذي سبع فننظر فيه إن كان ذكر وإن كان ذكر هنا في علامة إنا أن يكون مضوعا على الأرض والثاني حملته من تقوم على ولادتها أو يقول أن كان مختلف فوضعت الأول ثم هطلت إلى نفاق الآخر فوضعت الكامل فنعلم أنه في غرفة الأولى هو السابق والذي هو فالثاني يعني لاحظ فحينئذ إذا وجدت أمارك أو علامة هدل على سبس أحدهما على الآخر فتنبها. أو الصور له الصراح ولدت وكان الأول ما خوف له. فوجد مئة والثاني تصور فوجد حياً فنعلم أن الحي هو الثاني فإن كان ذكرا فلا قلاق ذي احتسبت الطلقتان بالسادس وهو الناس والعكس العكس فإذاً إذا وجدت طراء ووجدت أو علامات تبني على صدق أحد المولودين على الآخر للآخر فإنه يحكم بهذه العمل إذن نحمل كما التخصيص أن تستوي ولا أن يستوياء ولا أنتم تمييز أما إذا أنتم تمييز فإنه يحكم بالغالب ولذلك في القائد الشرعي يقول الغالب كلم حقه الغالب كلم حقه فغلبت الظن بالشيء الغالب الوقوع فإننا نحكم به ومدى أننا غلب على ظننا بهذه الأمرات والعالمات إنه الشابق حكم بذلك بعث الدجين قال رحمه الله تعالى فصلى اذا انقموا على الطلاق ثم انلقه على القيام او انلقه على القيام ثم انلقه على, على وقوع الطلاق فقامت طلقت طاقتين فيهما وقال رحمه الله اذا انلقه على الطلاق ثم انلقه على القيام ان طلقتك فانتي فأنت طالق وان كنت فانتي طالق يصبح علّق على الصلاة وعلّق على القيام فإذا علّق على الطلاق وقال إن طلقتك فأنت طالق فقدم الصلاة على القيام فإنه فينئذ إذا قامت تطلق طلقة بالقيام ثم طلقة جانية لأنه قال إن طلقتك فأنت طالق إذا قال لها ان طلقتك فأنت طالقا ثم قال إن كنت فأنت طالقا إن قعرتك فأنت طالقا إن خرجت فأنت طالقا فخرجت أو قعدت أو طالق حكم بطلقتها الأولى لوجود صحة الخروج والقيام والقرد وحكم بالطلقة الثانية لأنه قد جعل بينه ودين الله أنه يطلقها إن كان طلقها وقع طلاقه عليها وقد وفع طلاقه عليها من وجود الشرق وحينئذ نحكم بأن التعليق الأول وهو قول إن طلقتك فأنت طالب فأنه موت بالنقص على هذا إذا قال له إن طلقتك فأنت طالب يستوي أن تكون يطلق طلاقا منجز أي طلاقا منجز فأي رجل يقول لمرأة إن طلبتك فأنت طالق أي طلاق يقع بعد هذه الجنة يقع الطلاق الذي قال بعد هذه الجنة ويطلع بطلاق ثاني من كانت تعليقا فأصلح الطلاق ويحمل على الطلاق لأن فيما بينه وبين الله عز وجل لأنه في فيما بينه وبين الله عز وجل قد طلق امرأته وهو مطلق لمرأته من طلقها فنقول إذا وقع القيام بعد شراطه وفعليته للطلاق على فصلتها فإننا نحكم بكونها طالقا بالقيام أولا ثم نحكم بطلاق على الطلاق بعد الوقوع طلاق المعلق على قيام قال رحمه الله إن علق الصلاة على الطلاة معلقه أي الصلاة على الطلاة معلقه على الطلاة ومثال ذلك نقول انفطالكم انفلقتكم. انفطالكم انفطلقكم وقال ثم علقه على سيئة يعني علق الطلاة على سيئة فإنها تطلب طلقتين إلى ثانية فالقيام أوجب طلقة بالتعليق الثاني وأوجب تطليق الطليام طلقة بالتعليق الأيض إذا قال لها إن طلقتك في, في طالح وإن قمت في, في طالح فتطلق بالقيام طلقة وتطلق طلقة ثانية بوجود الشرق من فوله مطلقة مبي إذن قوله إن طلقتك في, في طالح ياخذ فهوهية يطلقها من الجزر أم يطلقها مهنة فعلقه على قيام ثم على الوقوع الصلاه انلقه على القيام فقال لها ان قمت فانتقض وان وقع منك طلاق فانتقض ان قمت فانتقض وان وقع فأنت فحينئذ علق على الوقوف ليس على التقريب وفرق لنبتعليق على التصلية ووقوع القرآن هناك شرق بين الأمرين فإنه إذا قال إن طلقتك فأنت طالق إن طلقتك فأنت طالق فإن مراده إن وقع منها طلاق فحينئذ إذا قال الرجل نتجل يأتي إذا قال الرجل إن طلقتك فأنت طالق فهذا يضافل المستقبل ولا يضافل المال فتلفي علينا النسوع الآثي إن طلقتك فأنت طالب يعتبر فعليئا مصندا للمشتغل بدليل أنه لو كان قد طلقها من قبل وفقك لأنه يقول إن طلقتك والكلام مضاحي بالمشتغل إن طلقتك فأنت طالب فحينئذ لا يقع الطلاق فيما مضى ويقع فيما يجب فلو أنه قال لها قبل هذا التعليق معلقا للطلاق على قيام أو قعوب أو جلوس فهذا نسيب إلى الماضي وإنما يؤثر في هذه الصيبة إن طلقتك أن يكون المضاحب إلى المشترك وأن يكون تعليقه للطلاق بعد المشترك التعليق على الشرق يعني على القعطة على قوله على كونه مطلقا لها جنان على هار إن طلقتك فانتقالكم فلتفكروا المستقبل وان قال قمت فانتقالكم ثم قال ان طلقتك فانتقال حينئذ مهم طلقت الا اذا بقى طلاق مستمر فلو وقعت طلقت بالتعليق الأول ولم تضبط بالتعليق الثاني لأن التعليق الأول سابق للتعليق الثاني والتعليق الثاني اي شاء متعلق لها وقال من الشروط بعد تطلقه وإنما طلقها قبل التعليق السام إنما طلقها قبل التعليق السام الله الطلاق مسائل مشكل الآن يا إثمان عندنا لطراق اللفظة الأول إن طلقتك فأنت طالق بينه وبين الله أنه إن وضع منه طلاق في المشكل فهي طالق العريق أي رجل كل امرأته انطلقتك فأنت طالب ويوقع في ذلك تعليق أو لفظ طلاب بعد هذه الحلمة يطلق عليه لكن لو كان طلق في المستقبل في الناضي أو علق في الناضي ووقع ما علقه في المستقبل لا يأكله لأنه لم يطلق في الحال وإنما طلق في منظر بصيرة سابقة فهناك أمر لازم في صيغة إن طلقتك فأنت طالب وهو يقول الطلاق منه أنت إن وهو يقول إن طلقتك يعني إن وقع منهم تطليق بعدها سننظر نقول كل شخص يقول إن طلقتك فأنت طالب فقل له فكل طلاق منك معلقا أو منجزا بعد هذه الصيغة تنشئه انتدفت تنشئه يعني تخذكه فحينئذ يقع ويرغني الصلاة الذي أنقه على هذه السياة وتطلق عليك مرة فيها لكن لو علف صلاة قبل ذلك إن ذهبت إلى أبيك ان خرجت من البيت إن قمت إن قعتت إن تتلمت إن أتيت ثم قال إن طلقتك فإنك معديق الأول نسند إلى الماضي وثابق بشرقه فيما بينه وبين الله عز وجل حيث إنه لم ينشق صلاقا لأن التعليق قد وقع ولذلك يقع التعليق من دون يعلق فيما بينه وبينه بذنب أنه لو وقع منها الأسلع أو الشرق قد نبقي في التي فيها التعليق صلقت عنها فإذا التعليق الأول لا يتوقف للتعليق الثاني والتعليق الثاني يتوقف على وقوع طلاق معلّة أو مُنُدّد مُنشأ لحادث بعد الثلاث إذن تحكد الثلاثة إن طلقتك ان طلقتك ما قال إن وقعت بفرد قبل إن طلقتك وإن وقعني مُنطلق فطوله إن طلقتك أضاها الأمر إلى المستقبل فإذا تكت بعد هذه الدنيا ولم يطلب طلاق بالطلاق ولم يعلق الطلاق فالمرء في وإن كان هناك تعليق صادق نحكم بالتعليق الصادق مستقلا هل هذه الجمله الثانيه هذا اذا قالها ان طلقته فانتقال سنضيف لو الى هذا لكن ان قام هذا ان وقع منه طلاق طبعا نقول نطلقت في طلاق انتقاله الشرق عندنا أن يطع التعليق أو تنجيز بعد هذا الكلام وأنه لو قال قبل هذه الكلمة أو هذه الجملة إن تكلمت في انتقالك أو قمت في انتقالك أو شربت فيها انتقالك ثم قال لها إن صلقت فيها انتقالك يقول إن هذا التعليق مضاف إلى الماضي صحيح أن الصلاة الذي كان في السابق يطلع بعد وقوع الثاليق الثاني لكي نظير المرحب الثانيق وما ينشئ صلاق الثاني بالصيغة الثانية وعلى هذا ما قول لو قال لها قمت أو أن قمت أو أقلت أو أشرفت ثم أتبع ذلك قوله إن طلقتك فأنت طالب لم يقع صلاق بالجملة الثانية حتى ينشئ تطليقا بعدها هذا واضح إلى الآن أظنوها لكن المشكلة الآن عندنا إن وقع محلق التطبيق عن وقوع الطلاق إن وقع مني طلاق فأنت طال لحظ إن طلقت غير وإن وقع مني هذا شيء أحد فإن وقوع الطلاق شيء وإشاء الطلاق شيء ففي الصورة الثانية التي سنتحدث أنا هنا متعلق تطليقه بالشرح الثاني على صفح متعلق على صفح وجناء على ذلك مثل ما وجدت الصفح وجدت تطليقه ويقولها إن وقع مني طلاق لعنى مني بسببه فحينئذ يشهد إذا كان قبل التعليق الثاني وبعد التعليق الثاني فإنه إذا قلها إن قمت فأنت طالق إن, إن وقع مني طلاقا فأنت طالق فإنها إن قامت بعد السورة الثانية فتلق لأن رفوع الطلاق قد رقع فالصفة يجد لخلاف الإنشاء الذي لم يجد فتختصر المسألة تين ما تقوم إن ألفت تطليق على الطلاق إنشاءا لم يقع حتى يطلق بعد الإنشاء تنجيزا وتعليقا إن علق الطلاقة على الطلاق وقوحا لا إن شاء فإنها تطلق بالطلاق المعلق قبل إن شاء الطلاق الثاني فإن وجدت سهته حكم بالطلاق الثاني وطلقته فأظن هذا الحد أظن هذا إن شاء الله فقامت طلقت طلقتين فيهنا وإن علقهم على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحده مثل ما ذكرنا هو يقول لها إن طلقتك فأنت صالت إذن ذلك قالت طلق واحد ثم قال إن قمت فأنت صالت فقامت انطلقها القصير طلقة بثيامها وطلقة بتعليق الطلاق على تطلقها هذا واضح لأنه قال فيما ضينا وبين الله إن أنشأت ووطع مني في طلاق في المستقبلة فأنت طالق فأنشأ طلاقا معلق بعد هذه الجملة فتطلق بوجوده الحصن فنطلق طلقة بوجود شرط القيام ونطلق طلقة ثانية بوجود شرط الطلاق هذا بنثلة بالصورة اليوم السورة الثانية العسل حيث قال لها إن طلقتك قال لها إن كنت فأنت طالع. ثم قال لها إن طلقتك فأنت طالق فقد أثند الطلاق إلى وجود القيام فنطلقها بمجرد وجود القيام ثم وجدنا شرقه للطلاق مباسا إلى مستقبل لم ننشئ فيه طلاق فلا نحكم بكونها طالقا للطلقة الثانية واختلفت الصفتان الصيغتان لأن الأولى التي توجد وقوع الطلاق ثلاثة طلقتين مبنية على قومه أثند الطلاق معلقا على التطليق بوجود طلاقه المستقبل وقد طلق بعد هذه الجنة بالقيام فتطلق بالقيام الطلقة وتطلق بالصيغة الشرط طلقة الثانية وأما بالنسبة للصيغة الثانية فقد تنشحظ شرطه مضاحا إلى المستقبل أنه إن أنشى تطليطا منجزا أو معلقا في مستقبله أنها تطلب ولم ينشئ وإنما وقع طلاقه بناء على تعليق سابق لم يكن هناك شرط منه بوقوع الطلاق على نحن فلا نطلق عنه وعلى هذا نقول من قال من رأته أنت طابق إن طلبتك طلقة ثم قال لها انتصالكم إن قمت طلقت طلقتين وإن قال لها إن قمت فانتصالكم ثم أتبع رتيجة التعليق للصلاة على الطلاق فقال أنت إن فانت طالق طلقت بالقيام للتعليق الأول ونمتطلت بالشرط الثاني لأنه لم ينشف بعده طلاقا لا منجزا ولا معنقا فطلق طلقة ما حد أفادكم الله فضيلة الشيخ ونفع برديكم الجميع فضيلة الشيخة للسائل إذا قام إن ولدت ذكرا فأنت طالد هل يقيد هذا الصلاة بالحمل الذي في بطنها أم يبقى التعليق على أي حمل فيه بذكر أفادكم الله الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والله إما دعب فيتقيد الحكم بهذا البشر وجناعا ذلك يطع الطلاق بسلوطه ولا يسدع بعد ذلك إلا إذا قال لها كل ما ذكر ذكرا فأنتقاله هذه مسألة ثانية قال لها كل ما ولده وجاءت من ما يدل على السفرات ويدل على البقاء وإنه يحكم به والله تعالى عنه سابق الله فضيلة الشيخ ما الفرق بين قاعدة اليقين لا يزاد بشكل ومسألة الشبهة بين شبهتين أعني التي في مسألة اختصام سعد العبد المزنعة في الغلام تتابقونها أما قاعدة اليقين لا يزال بالشرف فهي قاعدة مجمع على العمل بها وإعتبارها لذلالة نسيط الكتاب التسمى عليها وهي إشدى القواعد الخامة المجمع عليها والتي قام عليها وقامت عليها أكثر مسائل فقه الإسلامي اليقين لا يزال بالشرف والأمور بمقاطبها والمشاقة وتجد بالكيسير والضرض يزال والعاجة المحكمة هذه خمس طوائد بنى عليها في الإسلام في أكثر مسائل واليقين ما يزال بالشك تدل على أن الأصل أن يعنى للمسج بمستيطنة ويرضي الشكوف والوساوة أن مسألة الشبهة بين الشبهتين سهي عند استواء الاجتماعي وإذا استول احتمالان أشبه الحلال من مرح وأشبه الحرام من مرح وحينئذ ليس هناك أطل يعني إذا جئت مثلا إلى شيء متردد بين أطلين فإنه حينئذ لا تستطيع أن تضلب أحد الأطلين كل وجه وتقول إنني أتورق أتطل هذا وأستبرئ لديني وأحساقه في أمري ونحمي ذلك ومسألة الرضا ومسألة الأنولة للخراج ومسألة حق الولد للشبه هذه كلها مسائل دنيا فيها على غلبة الزم فالصحيح أن مسألة عدم زمعة في قصته مع فعدم عزيزي أبطار رضي الله عنه وعرضاه لدخول يا عليه الصلاة والسلام لمكة وأمر يا عليه الصلاة والسلام أن تخفز منه أم من المؤمنين لوجود الشبه هذا بعد الظلماء يقول إذا كان هناك رضاء وهذا الرضاء فيه شبهية وتسلمت به الرعب والشبهة فيه قوية يقول أغمل الرضاء موجبا لمنع النساء وأسقطه موجداً للمحرمين فيعمل في الشبهتين فيقول أعمل بالرضاء فأقول له لا تتزول هذه المرأة أعمل بالرضاء فأمنعه من نكاحه وأسقط بالرضاء فأقول له ليست لمحرم الله وهذا نبني على الحديث الصحيح عن الإلكتران حينما قال كيف هو قد قيل في المرأة حين وجعت إنها أربع عصر وجوجته فقال عليه السلام كيف هو التبصيل فبعض الظلماء يقولون في الأمور المحرمة في الفروج والأبضاء هذه الأمور ينبغي نفطات فيها النبي صلى الله عليه وسلم في نفلة الرضاء جعل الشمهتين وجعل للرضاء تأثيرا من جهة عدم جواب النساء ومنع الرجل أن يسقط في النظر وأيضا جعل أسقط حكم الرضاء وابتند إلى الأصل أنها أجنبية فمنعهم من الدفول عليها المصابحة أعلى أنها محرم الله فهذا يوجد إلى الخطيس لبعض المسائل من باب المشكيات وقد الدين للدينه فقد قال علينا الصلاة والسلام فمن تقشبها فقد استدرع لدينه وعرضه وإن كان بعض الغلماء رحمه الله عند الإشهاد بعد الغلماء يقول إذا تربد الأمر بين شبهين محرم ومبيش فإنني أغلب المحرم لأن القائد أنه إذا تعار الأحاضر ومبيش يقدم الشابق قالوا لأن التحريم فيه زيادة حكم وزيادة علم فالمبيش داقن على الأصل ومستند من الأصل والأصل يربح لكن كون يأتي شبه من الحرام فقد داعت زيادة علم وزيادة الحلم يوجد بالتقديم فأقدم الحرام من هذا الوجه وبعد علماء كلهم أقدم الحرام لأن الأصل إذا حفى ولأن الشريعة شريعة سيفية في ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما في رب العمرين إلا اختار وهذا كله يعني مما يكون فيه اختلاف أنظار الجلماء وتحتك وتصطب فيه الاجتهادات بين الأئمة والخحوب لعندها يظهر فتح الله على من فتح عليه من نواسع وفضله وعلمه نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهننا حقا ويرزقنا اكتباعه وأن لا يجعله من ثلثا علينا فناظل إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم صديرة الشيء ما الحكم إلا وولد منها وقد قال لها إن وردت فترا أو إن وردت أنفا فبماذا يرشق شاهد رسول الله بسم الله وحمد لله الصلاة والصلام على سيد خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وولانه <تصفيق> أما بعد فالخمسة في متائله الأصل فيه أن العلماء رحمه الله يعطونها حكم الأمسان ويذلك يعتبرونه من درجة تحت القاعدة المشهورة اليقين لا يزال بالشكل فهو متردد بين الأمسة وبين الذكر في اليقين أنه أنت حقا يتحقق من انتكاله إلى درجة الذكر وإن كان في صورة الحال والواضح أنه بين الشبهين أي الذكر والأنثى لكن إذا ولدته على أنه قمت وكان فيما بينه وبين الله قد اشترط تمحفظ الذكورية أي تمحفظ الأنثى فلا قلاق لأنه ليس بذكر المحف ولا بأنثى المحف ولذلك إذا قصد أن يكون ذكرا محفا أو أمثى محفا وكان أثناء الورادة من يتمحف ذكرا ومن يتمحف أنثى الذي اختاره بعض مشائحنا رحمة عليهم أنه في هذه الحالة يفتم بعدم القلاق لأن فيما بينه وبين الله عز وجل مطلق ان انتنحذ ذكرا وأخرجته ذكرا ومطلق الطلقتين انتنحذ أنت وأخرجته أنت والصنفة لن تجدت النحض ولا بأنها نحض ولذلك إذا تلف حضب هذا اللقب وبينه وبين الله عز وجل أن يقصد صنه على ذكر المحلم أو أنفى محلم فإنه لا يفقم بالطلاق إذا كان قد علق الصفة أثناء الولادة وزادها إلى العلماء صحيحة الله من ذكره من شائحنا يقول أما لو تدين بعد وضعه مباشرة أنه دفع أمثى فحين إذن لا إشكال يفقم بما تنيز وآل إليه حاله وعلى قال ذلك إن شايح محمد العليم يقول وعندي شبهة إذا كانت كنيه بطار أن ذأد الزمان لاحتمال أن يكون المراد متمحداً الذكورة والأنوص إذناء الخروج يليس المراد أن يتميهد بعد ذلك لأنه ربما حرج مشكلاً أثناء الوضع والولادة يتميهد بعد الوضع والولادة بالسنوات وقد يتميهد عند قرق البلوغ ولذلك من حيث الأصل يكتب أنه إذا كان مرابه إثناعاً وضعاً أو إن يكون ذكراً مثلاً أو أنثى مثلاً فالأقلاء وهذا مثل قوله كان أول ما وردته ذكراً فطلقاً وإن كان أول ما تلديه أنثى فطلقاً فولدت مما نعم فإنها لا تطلق وهذا قول جمهور العلماء لما قال إن كان أول ما وردته لعن ما تذكر موجود والإنسان موجود لأنه علف على قبرة فهو إذا اختهب الملاد كرتفة معصرة منه فأن يكون بينه وبين الله أن تتمحن الغلادة بالذكورة أو بالأنودة وحين يؤثر الصفة ويحكم بالطلاق على الفصيل الذي ذكرناه لله تعالى في المسألة الماضية قبل الأزام كنا نركز على المسألة الشبهة وفربه بالشبهة لكن السائل لعله يقصد فعارف قاعدة المعين لا يزال بالشك مع قاعدة الحمل بالشبه بالشبهين وإحنام الشبهتين إذا كان له شبه من الحرام وشبه من الحلال لماذا يعني أنا فيما يظهر من السؤال الذي يظهر ما يذكر القاعدة وقد يتمكنك فينا كوننا نعمل بالشبهتين ولماذا من نرفع إلى القاعدة أن يقينها لذلك الشب هذا مراضي لكن إن كان هذا مراقب فيكون هناك في جواب تاهي وهو أن طاعدة اليقين لا يجال الشك في حال ودود الغلبة اليقين لا يجال بالشك يعني مثلا الآن الشخ تودأ الساعة الثالثة الظهر ثم حضرت وقاء ثلاثة العصر وشك هل خرض منه شيء أو لا فاليقين والغالق ونقول شيء لأن العصر كونه متودعاً متطهراً وحينئذ لا يكون في التعارض عندما أصل ثابت وضعي في الصفحة وإذن فقالوا في صعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان لكن لحال الشبهين الشبهين في الحقيقة يكون تعارض الأصلين لا يكون فيه ترجيح والشبهتين تعارض بها أصنام فأنت مثلا إن جئت للولد الذي هو أتصن فيه إن جئت إلى ابن مؤثرة حينئذ يكون ابن زمعة فإذا كان ابنا للزمعة فيدخل على أم المؤمنين وثفة محرمين إذا كان ولدا للزمعة بناء على أن المبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش فالمرأة كانت تحت زمعة وزنادها الرجل إذا جئنا ننظر إلى الأطل الموجود من كونها فراشا لزمعة فالولد هذه الأمة تبع لزمعة يعني ولدها صدعا لجمع ولا إشكال ويحكم بكونه ولدا للتراش لكن إذا جئنا ننظر إلى القرائم الموجودة من كونه فيه شبه من يدعى أنه ولدها بالزنا وبالوضع فحينئذ يقع أنه ولده ويؤثر فيه هذا على حكم الجاهلية لأنه مثلا هناك أمور ابقيت على حكم الجاهلية لذلك الأنشاغ نجأ من إسلام يقول إن أنت حتى الجاهلية لم تتفع شروط الإسلام فتكون بعضنا هذا ما قد نبه الجنماء عليه أنه يبقى على حكم الجاهلية فإذا ننظر إلى الولد بحيث الشبه وصفه نجد فيه الشبه منهم من زنى ووائط فهذا يقضي أن يحفره من حيث الأصل وهذا يقضي أنه لا يحفره أن يكون ولد زنى فلا يكون محرماً بسودة من في الزنى رضي الله عنها واربان فأمرها أن تحتاجه جناعا على وجود خوله ففيه شبر يدل على أنه ليس منه للشراح وأبطى حكمة العاص بنا على الأصل فأعمل الأصلين وهذا من باب تربض الشبهين لكن ما في أصل تربض حديه أحده من ليس هناك أصل إخلاف الوجود عندك أصل أنه من تطهن وتشك هل خرج منه شيء ولا فنقول أصل بطاعت ما كان على الأصل ونعمل على طائدة اليقين لا يزال بالشك ثم القاعدة تدلك على هذا اليقين لا يزال بالشك معنى إن هناك أصل يمكن الضوء إليه وشبهة عارضة وشك عارض لكن في الشبهة بين النصر اليقين يكون من ذلك تعارض الأصلين وتعارض الأصلين له مبارك تارى يتعارض الأصلان وهما أصلان مثل مسألاتهم التي نعنا أنه أجنبي والأصل أنه أجنبي والأصل أنه هو لدي فهذان الأصلان المتضادان فهو ولد لذنعى على أنه فراش هو ولد لذنعى على أنه ألحق بطافة للشبه والشبه معسر فحين إذن يتعارب الأصلاف وكل منهما مؤتبر في ذلك ومن أن ذلك قد يتعارب الأصلاف واحد طار إلى ثاني قديم نظن إلى ركع المسلم ومثل في الخلاف المشهورة ورفع رأسهم من الضخور هل يصدر يديه أورس في ذهنه إذا بيت تنظر إلى الأصل تقول الأصل من المصلي لا يتحرك حركة جائلة وما يتحرك بصفة جائلة إلا بدمين صريح لأنه إذا, إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه سيعمل حركة وهي القبر وإذا الأصل يتضع نسل يديه هذا الأصل العام فالأصل أن يتضع نسل حتى يبدل دميع القبر جانب الصدر أو تقول الأصل أنه قبل الركوع قابل كان قابل والأصل وقاء ما كان على المصام إذا رضع أصل من الركون الأصل الذي كان عليه الأول أصل في الصناعة معتبر ورنا يقول الأصل السكور حتى يدل الدنيا عن الأصل عدم الحركة حتى يدل الدنيا عن الحركة فالأصل القديم منسجد إلى مصف الصناعة ما لي أراكم رافعوا أيديكم كأجنب خيالي من, من, من شمس اللب اسكنوا في الصناعة فلا تتخلقوا ولا تنقلوا إلا إلهم وإن بالحركة توزعهم تشكك هل قبضه عليه الصلاة والسلام قبضه كله يصبح من مبعد الرقوع أن نقول إنه مبعد الرقوع حالاً من قبضه يردح هذا الأصل وهو على سنة. ومن أسكب يردح هذا الأصل وهو على سنة من دائم تعارض الأصلين هذه أصول متضاجئة يعني ما تشطيع أن تردح لو جيشت كل مغناء الأصل أنه يستبعين لأنه ما عنده بليع أصل يرد عليه توقف الأصل في القرآن فيقول فترض أن يتقل الأصل قبل قبل الركوع وما بعد الركوع رفهم وليس له حكم ما قبل الركوع لأننا قبل الركوع فيه قراعه بشرح حامل ليس المنصد حين من بعد الركوع لأن بعد الركوع سمع الله من الحمد من الركوع وقد دع النص حتى عاد كل حقان في موضعه المهم أن هذا منذات تعارف الأصل ولهن مباعد كثيرا والمقصود من هذا أنه لا يتعارف الأصل مع غيرهم من الشبهات إلا قد الأصل تعمال من دليل الكتاب والصناع الذي يجب أن يحسنه أصدقنا الله فضيبة الشيخ بعض الآباء يقتصر في تربيةه لابنائه على تثير المأكل والمسرق ويأصل عن التربية من حيث التأديل والتهديل ثم نصية حول هذا الأمر أصدقنا الله أما بالنسبة لتربية الأولاد فكلام لا شك أنه يحتاج إلى وقت طويل لكن جناع خير كله فتق الله عز وجل فإذا أرد الله أن يقر عين الوالد في ولده رزقه أمورا تهيئ له البركة فتوضع له في ولده لتهيئ هذه الأشياء أولها وعظمها دعاء الله أن نسح الهدفية والورد كما حكى الله عن أنبيائه وقال في عباده فقال نبيه رب هب لي من لدنك صبريه طيب اي لا في هب فقط ولكن اشره ان تكون طيبا رب هب لي من لدنك صبريه طيب كما تصنع وقال الله ان اجاب الدعاءين ربنا هب لنا اجواتنا وذرياتنا وقربك عندنا واجعلنا من المستقيم ايمانا فيسأل الله ان نظن الاجابه ان يصلحه بالخير لانه انه اذا صلحت ذريته فإن الله عز وجل لا يكرر عينه بها في الدنيا والآخر فكن من ذهجة للمظر من وكن من سرور للقلب وكن من طمأنينة للمشي ولاحث من ذهجة بالولد القالح فهو خير محيم بعد الله عز وجل عز وجل على شبائد الدنيا بل حتى إنه الرجل في بيته مع زوجه لربما نزلت له مصيدة حتى كابت امرأته أن تطلق عليه فيدخل الولد الصالح ويصيح ما بينه وبين ذويه وهذه من بركات البرية الصالح وإذا كان الولد صالح وجده طائما عليه إذا مرد يكون على شأنه وحاله يحتسب أجره عند الله عز وجل فيجب خيره وبركته ما شاء الله أن يجبه وكذلك من الأسواد التي تهي البرية الصالحة والولد الصالح أن يرد الإنسان فرضية صالحة والتربية الثالحة تتقدر الاستشار إلى أمرين مجمعين أولهما أن ننظر البلد إلى الصلاح لقيمك وعمله وتكون قدوة له فإذا رأيت بمجرد أن تسمع داعي الله إلى الصلاح تذكر وتتكف وتشهد هنتك بالتبكير إلى بيوت الله وعنارتها بذكر الله فرض كما فرض وغادر كما غادر ولربما غيبت لك وغيبت قبره فتذكرك كل لسلاحا وفرحا عليك فالأبو الصالح الذي يترجم القدوة الصالح وضعن الصالح معامل الصلاح يحط لولده صراطا وستقين وسبيلا قوين يهسدي به ولده وولد ولده من بعده حتى ينال عذره وعذره من هدى لذلك الهدي إلى أمره الله أرض ومن عليهه أما الأمر الثاني في القدوة إذا كانت القدوة هي الأساك وينضي على الوالد أن يهيئ من نفسه جميع أسواب الكبير فإذا دخلوا بيت فليدخل بالشنار والبرد والإحسان سيكون خير لارد لولده وما جبلت قلوب الأبناء على حب الآباء بشيء مثل الإحسان ومذن الرسل الذي ما كان في شيء إلا زاره ولا نجح شيء إلا شانه وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم شاجد بين يدي يأتي ولده وينفطي ظهره فلما انفطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تكن عليه الصلاة والسلام ولم نجد ولم نقذك فشهد ابنه بحنانه ورحمته وضله عليه الصلاة والسلام قال بعض الألماء لو كان الحسن او الحسين على اختلاف البلاي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الحسن والحسين في الخلوة بالرقوب الظهر لما رفيده أمام الناس معناه أنه كان حينما يخلو مع الحسن والفلسين يدللهم ويتهل السروع عليهم إلى درجة أنهم من خطوم الظهر فتعل ذلك أمام الناس ولم يكن له شائع سالقدوة بالإحسان وبالكلمة الصيدة وبالكلمة الأخيرة أن تكون القدوة بالتعليم أن يكون هناك تعليم وتوجيه وإرشاد بكلمة بيضا هو نصيحة صادقة وينبغي على كل والد وكل والد أن تفرق بين المصيحة التي تكون موشئة من أصلاب دنيوية وغيرة على الحرب وعلى النس وبين المصيحة الحارجة من قلب يخاف الله يريد أن يقي نصه وأهله مما لله نصال الله العليم رب العرش الكريم أن لنا ولكم العين. اللهم هدلنا ولا خلنا ضالين واصلح قلوبنا وعززنا بعزك اللهم بارك في اجوادنا وذرياتنا ارزقنا خير الولد وخير الذرية انك ولي ذلك القادر عليه يا اخر الحمد لله